بسم الله الرحمن الرحيم هذه لغوة اشتغب لنا ان نبدأ فيها بكل امر وفي حديث اللي هو بعض العلماء بعرفوه يعني لو الأمر الذي لا يبدأ بسم الله فهو أبتر أو شابه وحديث ضعيف لكن الحقيقة إنه المعنى صحيح المعنى صحيح إن السنة يعني رستخت هذا الأمر إنه فصل كان يبدأ في مثلا خطبه ولا في مواعظه ولا في قراءته للقرآن ولا في الأمور التي يهتم بها إلا بالبدء بالمسألة وفي أكل ولا في شرب ولا في كثيء وفضوئه فضوئه وكثير من أمور الإنسان إذا بشعة بدأ فيها بالتس. والعلة من أهمها اللي هي بداية قراءة القرآن وكلكم تعلمون إنه بسم الله الرحمن الرحيم آية من آيات سورة الفاتحة على غاية أنها الآية الأولى من آيات سورة الفاتحة ولكنها ليست بآية في باقي القرآن فهي أول آية تقرأ في القرآن توضع أول المصحة بسم الله الرحمن الرحيم ثم الفاتحة وبعدين ندخل على البقرة وباقي السور بعد ذلك. فالإنسان المسلم عندما يتكرر عليه قراءه هذه الـ الـ الـ الكلمات ويتأثر بها وينفعل بها تزداد مشاعر المحبة تزداد مشاعر الإجلال تزداد مشاعر صدق التعلم بهذا الإله الرحيم فيتعمق في قلبي أن باسمه أبدأ وعليه أتوكل وعليه أعتمد بسم الله الرحمن الرحيم يبدأ المسلم بهذا في كل أمره وهذه سنة الإسلام التي يمغي أن نعود عليها أبنائنا وبناتنا وأنفسنا بدل ما الناس كلها بتقول مستقرحات ليست من مثلا ربا يلا بشرفة طيب ما نقول بسم الله رحمة الله نعود كده بحيث أن احنا نربط في كل أمورنا نربط البدء نربط الـ الـ الـ الـ الـ الأمر بالاستعانة بالله عز وجل والتوكل على الله عز وجل بعدين مقدمة مقدمة يعني هي مقدمة للكتاب أي كتاب أي كتاب لازم يكون فيه مقدمة لان المقدمة دي هي اللي عبارة عن آآ آآ كنت دايما اقول انه ال الفهرس يبلور الكتاب والمقدمة تبلغر الكاتب هي دي الحقيقة الفارس بيديك فكرة عن الكتاب تفتح من ورا أنا قبل ما اشتري كتاب اروح ببص على حاجتين ابص على, على الفارس اشوف بيتكلم عن ايه كذا وكذا وكذا وكذا, وكذا, وكذا, وكذا. ده الكتاب افتح مقدمنا تديني على طول يعني لو انت في اي مثلا ما, مثل ما كتاب مثلا كتاب باج كتاب وعاجب عشان ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت لأن عقلية الإنسان بتبان إحنا عندنا المثل يقولك الجواب يضمن عنوانه وغرض ما تبص على عنوان تعرف هو عنوان المؤلف ومقدمته إذا كان له فكر متزن ولا إنسان مؤلف الحالة الفكرية والحالة العقديه اللي يكون عليها المؤلف في العادة يتخلف عن هذا قليل، لكن في العادة يحصل هذا. فيبقى هو بيقول المقدمة، المقدمة دي أنا هبتدي منها هبلور الكتاب، هبلور الكاتب، هبلور عقليته، هبلور فهمه. برضو أنا يساني إن أنا أقلب كذا قبل مفتوح وبص على فارس هتلاقي الفارس بالضبط الصدق اللعازم جل ممبوط مع كل ال ال الشرعية اللي هي طريق أهل السنة في دراسة المعتقد ومسائله. هن هن بقى في المقدمة اللي هي اللي هي بينهم يقول إن الحمد لله نحمده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا هذه المقدمة هذه البداية هذه جزء من خطبة الحاجة التي اشتهى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبدأ بها صلى الله عليه وسلم. دكتور؟ طاق الله سبحانه. الله خير كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إن صراتك تكمل له النقيسها فأقرب مقاف مقاف عليه والفاتحة تأريبا يعني تذكر الحمد تذكر الاستعانة تذكر الاحتياج والالتجاء إلى الله عز إن الحمد لله يعني الحمد كله لله عز وجل كل للحمد هو الله عز وجل فالحمد كله لله عز وجل والحمد يكون بالكل باللسان وبالقلب وبالجوارح لله إن الحمد لله يعني هو وحده المستحق للحمد بكليته ليس معنى هذا أنه لا يجوز أن نحمد أحدا من البشر لا ما نحمد الفاعل لفعلته على قدر ما فعل من أحتنى إليكم أكافئوا السنة أن الإنسان يشكر ما لن يشكر الناس لم يشكر الله، فهذا بس في العادة بدأ مترتب على فعل. ان أما الحمد لله فهو مطلق. زيك العلماء لما فصلوا في بعض الأوجه الغير بين الحمد والشكر قالوا إن الشكر يكون على عمل ملموس، وأما الحب الحمد فيطرحه مطلقا سواء رأيت العمل الذي يستحق الحمد أو, أو لم تره. يعني أنت تحمده. لأنه هو مستحق للحمد وليس لأنك رأي شيئا بعينه تريد أن تحمده عليه وإن كان طبعا عطاء الله جزيل وفضله عميم ولا يغيب عن فطره سوية ولا عن نفس سوية إن الحمد لله فهو أحضر سبحانه وتعالى المستحق للحمد أشبه ما كنا بنقول الحمد لله رب العالمين يحمد سبحانه وتعالى على عطاياه وعلى فضله وعلى دائته لنا في الاسلام اللهم لك الحمد ونبغي للجلال واجهك رب العظيم السلطان إن الحمد لله نحمده هذه اول استجابة مباشرة لنا في اعتقاد أن الله للحمد أننا نحمده ونحمد الله عز وجل سواء بقولنا الحمد لله في أو في نوافل لو الإنسان تفكر كمية الحمد لله وبيقولها تتجديها من أكثر الأفكار التي يمكن أن تمر على الإنسان في الصلاة بتقولها في أذكر بعض الصلاة بتقولها في النوازل بتقولها كانوا زمان يعني من باب التندر واللطيفة. كان الوحد مثلا يطلع من الامتحان. فمسك فيش رياكشن يقوله. فإزاي الحال يقوله الحمد لله. أيو الحمد لله ما هو على كل حال. الحمد لله, الحمد لله رب العالمين ولا الحمد لله الذي يحمل على مكروه يقوله كده. يعني فصنطني لأنه في جميل أحوال أنت هتقول الحمد لله. يعني سواء كانت على المكروه وأنت تحمده عليه لأنه لم يكن أشد ولم يكن أكثر ولم يكن في دينك ولم يكن زي العلماء يقولون. فيبقى الحمد لله. أو كانت على على الأخرى على النعماء وعلى الفضل وعلى في كل حال هو محمود سبحانه وتعالى هو أنتم بتنزلوا كتاب كله ولا إيه أنا مش فاهم يعني الصفحات عملت تنزل تنزل أو هو, هو ده أنتم نزلت صفحتين بس يعني صح هو من الخط ده أشوف. أنا استحالشه وانا أقرأ من كتابي لأن الخط ده صغير شوي على على أمثال يعني الله مش فاهم طيب يبقى إن الحمد لله نحمده ونستعينه وهذه مقدمة مهمة جدا توضح للإنسان كيفية الوصول لأعلى وأفضل وأحسن النتائج ليس عبر الاعتماد على النفس ولا على عبر الاعتماد على الجهد ولا على رؤية الذات أنت لا تستطيع أن تصل إلا بالاعتماد على الله عز وجل بالاستعانة بالله عز وجل فنحن نطلب العون من الله عز وجل ونعتقد المسلم أنه يطلب العون من الله عز وجل دائما ما اطلب من الله عز وجل وكلكم تعرفون قصه عثمان بن عفان لان انا اتاثر بها جدا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل على هذه الشهادة لأنه قال تدرك الشهادة على بل وتصيبك فقال الله نستعين نستعين بالعزيز نستعين على المصائب نستعين على الضراء نستعين على الصرع على كل أمر من أمورنا نحن نستعين بالله عز وجل ولذلك نحن كذلك في بداية درسنا هذا نستعين بالله عز وجل نستعين على فهم نستعين على الاستيعاد نستعين على الحفظ نستعين بالله وجل على الحفظ نستعين بالله جل على المداومه نستعين بالله جل على التركيز وتحصيل الفوائد وان يفتح لنا في ال... في, ال... في, ال... في الاستيعاب وفي الفهم طمئنا إن اننا بعد ما نخلص الدرس نستعين بالله وجل على العمل بما نقول ومعايشة ما نقول بقلوبنا واسماعنا واصابعنا يبقى الحمد الحمدلله نحمده ونستعينه أي نطلب منه العون في كل أمر من أمور ونستغفره طبيعة إحنا نستغفره في الموضوع لما قالوا أن الاستغفار سبيل من سبل تحصيل الفضل والخير لأنه كم من خير وفضل يحجب عن المرء بذنوبه فإني استغفر وزيل هذا حد الذنوب حاجز يحجز, يحجز المرء عن الخير. من سيئاته، ها؟ يترضي، من سيئاته يمنع، من سيئاته يصرف ذلك الشكل الله تعالى. كان إذا أغلقت عليه مسألة، سرع إلى الاستغفار. يستغفر، يستغفر، يستغفر. يستغفر. لقناعته إنه الذنوب تقع بالإنسان، وعلاج الذنوب والاستغفار إذا أكثر من الاستغفار أزال هذا الحاجز المقعد عن عن الله وجل ف... وهذا باب واسع باب واسع ان الانسان يتعلم انه لما تغلق عليه انه لما يقل فهمه يقل ادراكه احيانا انت تقرأ حقا تحسنين انتش فهمه اعمل زيشك الاسلام واستغفر الله عز وجل ان الحمد لله نحمده ونسبعينه ونستغفره ونستغفره وناس تغفره, وناس تغفره. المغفرة حتى يفتح لنا في العطاء وافضل عطاء يعطاه العبد هو الفهم في دين الله عز وجل هذا افضل عطاء يطالب هل تهمه في ديني العز وجل؟ أنا مش عارفة المشكلة دي عندي ولا والعنده كنته اللي هو اللي هم بيكتبه اتنين أنا فهمت بعد كده من المصطلحات يعني ان اتنين دي يعني مش تمهين وواحد يعني تمهين فاتحيالي مش من عندي أنا صح؟ طيب ربنا يفرج كاربه ربنا يفرج كاربه رب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وهذه فيها تفصيل لقضية الاستغفار لأن هذا الذي تعوذ هو الذي كنت تستغفر منه على وجه الخصوص وتعوذ بالله عز وجل منه والتعوذ إنما يكون من الشر التعوذ بالله عند التعوذ من الشر وألوذ بالله في طلب الخير يبقى التعوذ لطرد الشر واللود أو ألوذ لطلب الخير من بالأهمين رقم واحد من شرور انفسينا لأن الحقيقة إنه صحيح في شرور الشياطين والجن لكن أكبر معين لهؤلاء هو نفسي نفس الإنسان إذا استسلق مثل الشر واجه الشر لا تستسلم الشر مهما يتكالب شياطين الإنس والجن يريدون أن أو يغتلوك أو يغتالوك لا يستطيعون ليه؟ لأنك بفضل العز عزوجل هذا الله لك نفسك ولذلك آكد شر ينبغي أن تتعوذ منه هو أنت من شرور أنفسنا طبعا قد تصدق أنفسنا في بعض المواطن في القرآن وفي السنة وردوية بعضنا بعضا لكن آكد وردونا هو شر النفس الزاتية علشان زنوبنا بتقعدنا عن الفهب معطينا بتقعدنا عن الفهب النظر الحرام بيقعدنا عن الإدراب السمع الحرام بيقعدنا عن الاستيعاب فنعوذ بالله من كل هذا الذي تلبسنا به أردنا أو لم نرد ونسأل الله عز وجل أن يتوب علينا حتى يفتح لنا نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا شر النفس الدفين وسيئات الأعمال التي توجد شرور النفس زي الحقد زي الكبر زي العجب زي أي صورة من شرور النفس سيئات الأعمال زي نظر المحرم مستمع المحرم مستمع الأغاني والبرامج على الأفلام وفضوع بالقاوي والتبرج و... وهلو مجرى مجرى مجرى لماذا أنا النهاردة بأعتذر لأنني حقيقي يعني إيه يعني بعافية شوية فعشان <تصفيق> كده يمكن يعني باين على صوت شوية إن شوي بس أنا أثرت أننا ما نعديش أول يوم إن شاء الله بإذن الله تعالى عشان يبقى ملتزمين ويبقى البداية كده بالتزام بفضل الله عز وجل مني ومنكم من جزاكم الله خير من جزاكم الله خير بنا يرزقنا ليكم جميعا العافية إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسي اللي البداية علشان هي دي البداية علشان يبدأ الإنسان طريق طلب ليفتح الله عليه في الفهم، ليفتح الله عليه في العطاء، ليفتح عليه في البيان ليفتح عليه في البيان، يفتح عليه في توصيل المعلومة، لأن حبّة الحاجة دي كان أكثر ما يبدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم وطلبه وذروسه ومواعده. ومشابه أن يبدأ بخطبة الحاجة وذلك حفظوها من تكرار النبي صلى الله عليه وسلم لها على المنبر أن يبدأ هذه البداية بداية فيها استشعار الإنسان بزله بينادى إلى ذوجل تصاغره بينادى إلى ذوجل طلبه للعون والمدد من الله زوجل استشعاره لزلاته ولذنوبه والانقطاعه عن الطريق بسبب نفسه ثم هو يطلب المدد من الله زوجل ليأخذ بنصيته إليه وليفتح له في عون ومقصرة من عندي حتى يوفقه ويسدده في أي شيء هو يبشر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ثم يقاعد قاعدة مهمة جدا وهي قاعدة أن لا راد لقضاء الله عز وجل وما أنظاف الله كان وليس الأمر إلينا وإنما الأمر إلى الله وهذه من أكبر القواعد التي تصبر الحل العلم وعارضه عندما يقابل بالجهود أو عدم الفام أو عدم الدراس ليس دوما أن يكون الخطأ فيه فإنما هناك أقوام طارع الله على خلاص، من يهدي الله فلا ضل ومن يضلل فلا هادي له فإذا تهدئي لأن بعض الناس عندما تحدث عن القدر يعني ده دلوقتي أقول من يهدي الله فلا ضلل ومن يضلل فلا هادي له هذا احتجاج قدري لأن سبق في تقدير الله عز وجل اللي كتب له الهداية محدش يقدر يضل وانه اللي كتب له الضلال محدش هيعرف يهديه يقول هو يحتاج لك شفتكه مشان بقول لك أنا أصم مكتوب له الضلال عشان كده ما بتهديش وهذا عجيب أن نقول له ولماذا توقعت أن يكون قد كتب لك هذا وأنت لا تدري ما قدر سبحان الله لماذا لم تفترض أنه كتبت لك الهداية فتطوبها إنما دي تزيد المرأة إزعاناً ووقوفاً أمام عظمة الله وجلال الله عز وجل وأن الأمر ليس أليك والأمر بقدر الله عز وجل وإنما أن تسبب نحن جميعاً مجرد أسباب تستخدم في توصيل الحق إلى خلق الله لكننا لا نهدي الله عز وجل قالها من قبل لحبيب, الخلق لحبيب الحق وسيد الخلق محمد بن عبد الله قال الله له إنك لا تهدي من أحبت ولكن الله يهدي من يشاء وما لنا لزميك إيه متك إيه آ دورك أنك تقيم الحجة وتدعو الناس وتطرحوا الحق أخذًا بالأسباب قال ماديرة إلى ربكم ولا يرجعون إلى ربنا ولعلهم يرجعون فنحن نعلم الناس الحق ليس علينا هداية الناس لأن للأسف الشديد بعض الدعاء أو بعض الأخوات اللي عندها رغبة في طرح الحق أو التواصل مع الناس بالأمر ما يجب ان نجب ان نجب ان نجب عليها عليه نفع نجب ان نجب ان نجب ان نجب ان ما ان نجب ان نجب ان نجب ان نجب ان نجب ان نجب ان نجب ان نجب ان نجب ان نجب ان نجب ان نجب ان ان نجب يعني أحد الأحاديث يعني مش أقول كلها أقول موطن بس إنه يأتي النبي ومعه الرجل ويأتي النبي ومعه الرجلان ويأتي النبي ولست معه أحد يعني تخيلي نبي من الأنبياء مؤيد من قبل العزوجل يصل إلى قوم فلا يؤمن ولا واحد واحد ربنا ولا واحد يعني يعني إيه يعني وهذا النبي النبي هو نموذج للكمال البشري أي نبي هو عبارة عن نموذج من نماذج الكمال البشري يعني لن تجد أفضل منه في التقنع ولا في في البيان ولا في الوضوح ولا في الجلاء ومع ذلك باردو ما أمنوش يبقى العيب مش في النبي لا فيهم هم هؤلاء أقوام اختاروا الباطل حتى صار حالهم الذي عاشوا عليه وماتوا عليه لا ينبغي أن يحتج على قدر الله بالحال ليه؟ لأنك لا تدري ما المآل أنت تعرفش المآل إيه وأنت مطالب شرعا أن تطلب المآل الأحسن بفعل الحال الأحسن الآن خذ الخطوة ما الشيخ محمد يقول توب تبقى توب توب يبقى مرتب عليك نفسك أمن الصالحات والله ان صلحيت تبقى أمن الصالحات يعني مش معضلة يعني خذ بأسباب ما تطلب تكون من أهله خذ باسباب ما تريد تكن منهم هي دي الفكرة. أنا عايز علم. ليس العلم بالتماني ليس بالتماني ولا المسألة ما هي إنما عمل اعمل عمل وياكم من احنا جبنا الكتاب وبدأنا إحنا بقى من أهل العلم والله الله وياكم من من يهده الله فلا مضلل ومن يضلل فلا هادي له فإذن لا تهتر إذا أصدت أقواما فهدتهم لأنك ما فعلت شيئا إلا بلغ حجة العز ولا تحزن ولا تجزع إذا أصدت أقواما فلم يهتدوا إنما الأمر كله لله وليس عليك هداهم إنما عليك بذل الأسباب وهذه مهمتنا إحنا الله ما جعلنا وياكم إحنا, مين؟ إحنا المسلمين الأمة المأمورة بالأمر المعروف والنهي عن المنكر نحن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر جهدنا وإيه أيها بس بيروح يستخبر في البيت ويعمل كل حاجة أنا مجد دعوة الهداء بتأث ربنا إنما نأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر جهدي باستطاعتي ما يهدي الله فلا مضل لها الله ما جعلنا ممن هديت ومن يضل فلا هادية لها ونعوذ بك من خال هؤلاء الذين طبع الله على قلوه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ام الشيخ ابراهيم اودنا قول الله تعالى انت مطالب سيدنا بقول الله تعالى اركن من شهاده التوحيد في قلب المؤمن واشاده التوحيد يعني هتبقي استقبالنا بقى في السنايا المباحث في الكلام عن شهاده التوحيد وكيف انها طاع ومكلمه تقال لو أن السماوات والأرض في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله وكلكم يحفظ حديث البطاقة إن شاء الله يعني معانا قدام عشان ما نستوقيش الأحداث أشهد أن لا إله إلا الله يعني أشهد أن لا إله إلا الله نفي وإثبات يعني أنا أشهد إنه مفيش إله ما عدا واحد بس هو اللي موجود وهو الله يبقى النفي وإثبات، وحده لا شريك له، تأكيد لنفس القضية بس بالعكس، الأولانية قدم النفي وأخر الإثبات، لا شريك له قدم النفي، وحده لا شريك له قدم الإثبات وأخر النفي، نقولها كده أشهد أن لا للنفي إلها لا إلها للنفي إلا الله أدي الإثبات. وحده أدي الإثبات لا شريك له أدي النفي يعني بالطريقتين أن تقدم النفي أو تقدم الأثبات ينبغي أن تعتقد هذا أنك تنفي أي تأليه غير الله ومع إثبات التأليه لله وحده ودبالك الإشكارية زي ما نخش جوه إن شاء الله في العقيدة مش في قضية أنك تثبت التأليه لله عز وجل لا أنك تفرضه بالإلهية لأنه مسألة التأليه لما في كتير جدا بيقولوا إن الله هو الإله عاجي جدا جدا وهنخش دلوقتي بواف العقيدة وهنقابل قول المشركين الذي يحكيه لازم جل في القرآن ولئين سألتهم من خلق السماء والأرض ليقولون الله منتزين ومنتزين واحدة تقول لك أنا سمعتهم والله في قداس بيقولوا ربنا الذي في السماء الله الذي في السماء ايوه صحيح فعلا شاطرين منتزين لا مش منتزين والحاجة هم إشكاليتهم مش بأنهم بينفوا وجود الله انما إشكاليتهم أنهم ينفوا لا إله إلا هي دي الفكرة أنهم لا يفردونه وحده بالإباد، فهم يجعلونه إلها، لكنهم يدخلون معه أصنام، أوسان، أمياء، صالحين، أولياء، أيًا كان. ولذاك إحنا هنحرر معنى لا إله إلا الله بالتفصيل في سنا الكتاب بإذن الله تعالى. فمش عايزين نستهوك الأحداث، بس يعني بالقولها مقدمة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسول، ولا يتحقق إيمان عبد بعد بعثة النبي صلى الله عليه حتى يشهد أن محمداً عبد الله ورسول. ما ينفعش ما فيش حد يقول لي أنا أقول لا إله إلا الله كفاية أنا معتمد على الله وعارف أنه لا إله إلا الله لا لا يصح إيمانك حتى تؤمن بأن محمداً صلى الله عليه وسلم هو رسول وتؤمن به كده بنفس الضابة عبد الله ورسوله ليه؟ عشان نتدنب الخلل والإشكال الذي وقع فيه الطرفين لأن الناس الدين الإسلامي وسط وحوله أطراف طرفين طرف إفراط طرف تفريط فأما طرف الإفراط أنهم يغالون في نبي الله صلى الله عليه وسلم ويجعلون بقى علم اللوح وعلم القلم وعلم مش عارف إيه والحقيقة الأزلية ونور المحمد الأزل الأبدي كلام اللي هم فيغالون في رسول الله صلى الله عليه وسلم لدرجة إن بعدهم تقريبا يجعلوا في مقام إله هذا إفراط والتفريط الذي الذين كعادت مثلا اليهود ومن شكلهم الذي أو النصار الذين يسبون النبي صلى الله عليه وسلم يدعون أنه كذا وكذا وكذا ويش ويسبونه بكثير من السبب أقل أنهم يتهمونه بالكذب أو الادعاء أر أقل أنت كمسلم لا تفرط ولا تفرط فإنك تعتقد في علوه أنه أنه عبد ورسول يعني أقصى ما وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه عبد الله ورسول هذا أعلى حالة وهو في نفس الوقت بشر صلى الله عليه وسلم ومن البشر خلق مين كأي بشر صلى الله عليه وسلم فهذا والتوسط والاعتدال الذي هو مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في دي أنت عارف أيام المولد الناس في المولد بتقعدات إيه تقول لك ال البوردة والمديح والانشاد وأغلب المديح والانشاد في قصة كبيرة جدا من الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن معظم الصوفي متأثر بغلوه الصوفية في رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مش عارف مش عارف ملاذ الخلق إليكم حساب الخير كعليكم مش حاجات كده يقولوها هذه لا تصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذه من خفائص الله عز وجل كيف تقول هذا سواء الغلو أو الإفراط أو التفريض هذا لا يصح إنما المسلم يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم هو بشر كان يأكل وينام ينكح ويتزوج ويقضي حاجته صلى الله عليه وسلم لكنه, لكنه رسول لله عز فهو عبد خلق الله عز لكنه شرف بالرسالة هذا هو التوسط في الاعتدال الذي تربي عليه المسلم على بعضها كذا دي اسمها خبط الحج أما بعد كلمة تقال في اللغة العربية في الكلام. الكلام يعني البدء في موضوع جدي وليس <تصفيق> تكلم <تصفيق> زيك مثلاً في القضاء يقولك إيه هيجوا الاستئناف، الاستئناف يعني هيبصوا عليها من الأول، يتدربوا صفر قبائل من الأول وجديد كأنه ما فيش كأنه السبت جديد. الاستئناف هو إنك تأتي بالأمر يعني كل الموضوع السابق وتبدأ في موضوع لاحق. يبقى كان في المقدمة الأولانية دي بنقعد بأصول العامة للدين، ثم ندخل بقى في لب الموضوع لب الموضوع يعني إحنا خلاص إحنا أصلنا ال ال المقدمة وندخل بقى في في لب الموضوع. بس بين هذا وذاك أضاف الشيخ آية هنا وآية هنا للدلالة على الثناء على الله عزوجل في موطئ في موطئ الشهادة له أشهد أن لا إله إلا الله وللثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم في موطئ الشهادة برسالته صلى الله عليه وسلم. ففي قول تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال القائل سبحانه هذا قول الله عز وجل القائل سبحانه هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قابل في ظلال مبين هذا هو الإله الذي امتن علينا ببعثة الرسول الذي يدلنا على الطريق إليه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأنا أرجي الكلام بسيط على الآية لحين ما, ما نصل إليه في الجزء تانيه مشترك مع الجزء الثاني في الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي انتن الله على عباده ببعثته أشهد أن محمدا عبده ورسوله هذا الجزء بتحكمة الحاج الذي تنا الله على عباده لبعستي هذه إضافة ضف الشيخ لإثبات التناي على النبي صلى الله عليه وسلم وأنه منة الله على هذه الأمة لذلك تجد الأمة ينبغي أن تجبر شيئا من تقصيرها في حق النبي صلى الله عليه وسلم اولا بكسر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بكسر دراسة سيرته صلى الله عليه وسلم بمعرفته بمعرفة حياته ومماته بمعرفة سنناته بمعرفة الدين الذي جاء وبلغه بالعمل بمكتبه ما جاء وبلغ إنما للأسف الشديد كنت بشوف حاجة على يمكن أنت معظمكم شافها عاملين كده زي استبيان كده فوقي ومقفين بعض الشباب الصغير وبعض الكبار حتى والسؤال هو ما هو الاسم السلاسي للنبي صلى الله عليه وسلم هي لقطة مشهورة على اليوتيوب ما هو الاسم السلاسي للنبي صلى الله عليه وسلم 90% من السؤال مش عارفين محمد صلى الله عليه وسلم ايوه مش بعدين مش عارف اللي كان شاطر شوي قال محمد ابن عبد الله كان بيحتفظه في الحضان أبوه عبد الله مات ما راى فحافظها في الحضان إنما الله المستعان وهذا شيء ينده له جديه لان الواحد منهم لو سألته الفريق اللي كان بيلعب فيه ميسي الأول وتنقل مين والعقد كان أنت وكان على كام ودخل كم جون في مش عارفة دورة ايه ودخل كم مش عارفة ايه في مسابقة ايه حتى يعني هذا جهل يستحي منه كل مسلم كيف لأمة الاسلام الا تعرف نبيه مش بس مش عارفة حتى مش عارفة اسمه صلى الله عليه وسلم وإنا لله وإنا إليه رجعون اللهم أجرنا أوصبتنا خلصنا خير من وهذا لا يجعلنا يعني نتألم فقط إنما يزيد المسئولية علينا أنا وإنت عارفين اسم صح محمد بن عبد الله بن عبد المطالب بن عبد الله بن مصائب بن كلاب بنور وتعلت عدي عارفه صح آه ينبغي أن تعلمي من لم يعلم عرفه بعدين وسكته ولي اللي جنبك ألفه لا تعال معرفك عشان ما ينفعش نسكت لانه لا احد يتولى عليه نفس هذه الامور الا المحتسبين الانسان بيعملها لله وجل فهذا الله علينا ولعل من اهم المواطن اللي يمكن لما تقابلنا ان شاء الله جوه في العقيدة اللي بتستشعر فيها بمنة الله علينا ان النبي صاحب الشفاعة العظمى التي ليست لأحد الا له هو محمد بن عبد الله نبينا نبينا احنا نبي نحن ومصاحب الشفاعة العظمى صلى الله عليه وسلم فهذا شرف نحن نشرف به نحن نشرف بأننا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم نحن من أمة محمد ونفتخر بها نفتخر بها اللهم لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك والعظيم السلطان يقول الذي امتنى الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي امتنى الله على عباده ببعثاتهم فقال لقد منى الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يكذل عليهم آياته والزكيهم ويعلموا الكتاب والحكمة وإن كانوا من قابلوا لفي ظلال مبین وهذه من التي امتنى الله بها علينا قد من الله على المؤمنين بإيه? إذ بعث فيهم رسولا بعث فينا رسولا صلى الله عليه وسلم من أنفسنا علشان يصلح للمتابعة والاقتداء لو كان ملك كنا نقول صملك إنما رسول من أنفسنا زينا بشر علشان لما أشوف مواقفه اقول أقول أنا نفسي يا ولما يجي الشيطان يقول لي مش هينفع أقول لي مش هينفع أما ربنا جعله بشر ليه مش عشان اقتدي به لا هينفع ان شاء الله يعني كل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو سنة لنا إلا مختص به النبي صلى الله عليه وسلم أنا في أشياء ودعو الاختصاص تحتاج الى دريل فالعصو ان كل ما سعله النبي صلى الله عليه وسلم هو على سبيل الاقتداء لنا صلى الله عليه وسلم إذ بعث فيه مرسولا من أنفسهم يتروا عليهم آيات هذه المهمة الأول يقرأ علينا كتاب الله عز وجل ويقرأ علينا قرآن الله عز وجل ويذكيهم ويعلمهم الكتاب والشكمة ويذكيهم الآن في الوقت يرتفع ولا لا بس إحنا في هنا لفتة جميلة شوية لأنه لما نبي الله إبراهيم طلب هذا ربنا ربع فيه مسؤول منهم يكتب عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم كانت الترتيب عكس ال الاستجابة في الاستجابة قدم الله التلкиه على العلم ففي الطلب قدم إبراهيم العلم على التذكية واستجابة الله هي الأنفق والأعلى وكأن فيها تصويب للدعوة فاستجيبت على أفضل منحة ليه؟ لأن احتق الله وهذا من باب الأمانة التي تعلمناها ونعلمها أن العلم إذا دخل على قلب غير مزكى كان وبالا على صاحبه العلم ده آلة. غلط. ما لم يكن القلب مزكى بالإيمان والعمل والتقى والهداية لن ينتفع بالعلم وتجد واحد قرب جدا في العلم وأنا شفت نماذج وانتو هتلاقوا شفت زي نماذج دول لين جدا في التنظير عميق جدا في الفقه والمسائل بس الله المستعان ليس في قلبه هذا التهر الذي يدفعه للتجرب للحق إنما يدخل على الدليل عشان يعرف يلعب به يوم يجيب على مزاجه مناسق عليه فعلا فعل الحق البحث عن الحق والتجرد للحق عشان كده انا بقول لكل اخت أنا بدايات قلت لا يكون طالب العلم طالب علم الا بقسط من العمل ما ينفعش طالب طالبة علم من غير عمل يبقى تبله تشرب ميته يبقى تقوم احسن طالب العلم يساوي قسط كبير من العمل لأن العمل هو الذي يزكي النفوس العمل ده قيام الليل، صيام النهار، صلوات النفل، الصدقات، القراءة من خش القرآن والبكاء من خشية الله عز وجل، المسح على رأس اليتيم، عيادة المرضى، زيارة القبور. الأعمال بقى الأعمال اللي لا تتعمل اللي قلب الإنسان وتجعله طاهرا نقيا عابدا زاهدا مخلصا ربنا يجعلنا يكون يجب العلم عليها يبقى هو التاج الذي يلبسه هؤلاء الملوك إنما حط العلم على نفس خبيثة نفس دنيئة نفس مرتكبة للمعاصي والمنكرات والمبقات كان في شعر يقول بس أنا مسير الأبيات أنه يعطي العلم الغير آلي كمن يقلّب الخنذير قلدة لا ينتفع بالخنذير لا ينتفع هو يضع الخنذير بردو لذلك اللهم طاهر قلوبنا اللهم طاهر قلوبنا وأحبابنا والمسلمين أجمل من الله على المؤمنين بدعوة الرسول فيه صلى الله عليه وسلم من أنفسهم يباشر أول مهمة وهي دي الطريق إلى التزكيه أنا نسيت أقولها الحين الطريق يتلو عليهم آيات ولذلك لا تزكية بمثل تذكية القرآن أصل وسيلة من وسائل التزكيه عشان الناس تبقى عايزه المسائل التشكيله لأنها تسمع شيخ بل هو في مشايخ كده ايه ربنا يصلح حالهم يا رب ويهديهم اللي بيقعدي تحتف وي... و... مش عايزه اقول او عشان ما تنجليز بس الله مستعد شغل الصوفيه بقى ولايات والضماء والقطول مناديل ويستفوا ما شاء الله بعد <تصفيق> مع ان أنا واحد منهم تقريبا ما بيقولش صح كل كلامه كذب ومكذوب ومزور الاخوات ليك تحفه اللي تحبي تقول لي ان انا من اول ما بسمع حد من بتخلص بعيط به. هو الحق بيعلم بالايات غريب جدا والله يستدل على انه صح بانك بتعيطي طب بس انت بتعيطي على القهر ولا حاجه ولا هو صوته عامل لك انبساط وانسجام طب ما في ناس بتعيط على المغنيين اضعف ما انت بتعيط عليه الحق القدس هذا يعني حاجه دايبه جدا مش عايزه تلف الموضوع ده عشان بس ما فيش وقت اهم وسيله من وسائل التسكيه هي القران تقرا القران اسمع القران اقرا القران اسمع القران اقرا القران اسمع القران اعمل بالقران اسمع القران عيش القران تردد القران قول الليل بالقران عيش النهار بالقران القران القران القرآن مدرسه القران تزكي القلوب مدرسه القران تزكي نفوسك تمر على الايه فتعمل بمخطوطات تمر على النهي تتردد بالقران كلكم عارفين حديث الصحابي كان يقول تعلمنا العلم والعمل جميعا كنا ناخذ القران كلنا اخذوا القران عشر ايات بعشر ايه عشر ايات, آيات بقى آيات. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الكلام ليه ما لا تكتبلي لا لا شوفوا لا لا على اتفاق وعلى نور لا نبقى لا لا لا كنت لا لا كنت بدي درس حاجات زي لا قبل كده انا بقول لا ما لا لا لا لا لا لا لا لا لا أنت حضرتك فقط الأخت اللي تكتب تلخيص ما بقوله إنما أي أسئلة بتشتتيني أنا والله بقول من دماغي يعني أنا مسك الكتاب وبقول من دماغي أول ما بتكتبين سؤال زي السؤال بتاعته ال النغمسيدة والله صالح خصلح يا شيخ حرام عليك أنا أنت تقدر تضرب الفضل جدا أحسبه ولا ذكي على الله من أهل الفضل أحسبه ولا ذكي على الله من أهل الصدق أحسبه كذلك ولا ولا ذكي على الله فأنت أنت دماغي أول بخلص في الكلام أنا مش قادرة عليه خالص عشان تبقى عارف فأرجو ان انتوا ما اي حاجه الا فقط الاختصار ليه عشان ما اتوهش لان انا يعني أنا يعلم الله انا مسكت الكتاب في فقط بقرا واشرح فانا بقول من دماغي انت عارف حبل الافكار بيبقى متصل مجرد ما اقطعه اقعد بقى وانتو مش معايا في المسجد انا في المسجد لما بيقطعوني بقولوا انا وقفت فين يروح علمني انما انتو هنا بقى اقول انا وقفت فين يا تعملوا ايه ابدا ايدي وليس بالكتابه الكتابه دي كانك بتكلميني وانا في الدرس مش اوضح حاجه يعني بس مفيش حد يتكلم خالص عشان يركز يسمعني خالص, خالص خالص ممكن في بعض الاخوات كنت زمان حتى على الترخيص بس يلخصوا على اساس في ناس بتبقى مش متابعه الصوت بيقف فتبقى تقرأ انما ما تكتبيش اي ضباط من عند حضرتك عشان ما تتوهميش وتوهمي في الآخر 5 10 ربع ساعة على ما يتاصل مش مشكل انت عايز تتناقشوا ونقول انما الأسئلة في النص أنا يعني انا بقطع يواجه جدعة فكرة دي حين ورقة جمدك اكتب فيها الأسئلة اكتب فيها فوائدك وفي أول ما قولي أسئلة تحقيها بالنسبة للشيخ اللي لأخت ذكرته مش هو ده اللي أصدع ليه أنا ممكن أقول لكم اللي أصدع ليه بس مش عايز أقوليه أنا عشان انت تتفهموا لوحيكم إن شاء الله بعد من أهل البدع يتكلموا بغير السنة يبقى إيه بقى سألونا في موضوع لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يكل عليهم آياته ويزكيهم يقرأ القرآن فتزكى النفوس يقرأ القرآن فتزكى النفوس يقرأ القرآن فتزكى النفوس ثم ويعلمهم الكتاب والحكمة القرآن والسنة كتابة والحكمة القرآن والسنة ذلك مرحلة التعليم لا تأتي إلا بعد التذكير وبذلك تقول لي أيوة تبصني واحدة آه طب آه أنا همشي بقى من الدرس لماذا؟ أصلاً لست بدأتش مرحلة التذكير طب ماذا نفعل إذا كنا متخلفين أو متأخرين زي حالة نكب الواحد مثلاً عدر 25 سنة ولسه يبتدي عشان نبتدي لسه بقى المراحل الإيمانية واسخا وابتدي المراحل العلمية بعد منها إبع ان شاء الله أخلص الكتاب و عندي 60 سنة لا هينفع كده. أمال يدًا بيد ينفع كد جنب. على طول كده، تخلص العلم تخش على التزكية، خلاص التزكية تخش على العلم عشان عشان تلحق نفسك تتدرك، خدي بالك التزكية أصعب من العلم فعال وقوب وأعمال قووب أشق أمتي تعودي دلوقتي بعض الأخوات ممكن تقعد وهي بتزز زب أو تقول تمدغ لبانة وانت عارف يعني أنا مش بعض؟ يعني في المسجد امنع أمنع أي واحدة تمدغ لبانة وتكلم من لما هنا أنا شيء حد أنا عارف مني اللي بيعمل إيه ما اعرفش أي حاجه مو كواحد عدة تمدغ لبانة ممكن واحد عدة تزز لبونا تسمع كلام مفيد برضو حلو لطيف وظريف القضية مش انك تسمع كلام ظريف اللطيف أو انك تقول القضية بعد ما تقفلها تقوم تعمل ايه كيف ستطبق التطبيق العملي من العلم بالتزكية يعني مثلا انا قلت النهارده الرحمن الرحيم انا قلتها فوقه واخدت فيها شوي كيف ستتعرضي لرحمتي ده هيبقى واجب بقى النهارده صليون ركعتين وقول يا رحمة ان الرحب. يا رحمة ان الرحب. انا فقير واسك الزنوب وغيت وقولوا لي بس ترتاع علي اجعلها سببا للوقف يا رب يعني فهي دي اللي هتبقى التذكية العملية وبقى هتعلم وأذكى, وأذكى. وجيوم الخميسة الحوم عشان أحصر الأجر الدعوة المستجابة وعشان يبعد بيني وبنى النار صبعيني خليفة وعشان, وعشان وعشان ويبقى على طول دي ماشى جنب دي إنما والله والله هذا الموقف حصل أنا دخلت معهد من معاهد إعداد الدعاء مرة من المرات فلقيت وقت من الأخوات الطالبة في المحاد فأنا لفت نظري نظرينها متنمثة بصورة مبالغ فيها مثل تنمص الرقصات كده بيبقى سكت فانا بقول لها حضرتك جايه هنا ليه بسالها يعني يعني هو هو إيه؟, ايه ده ما حضرتك جايه ليه قلت لها قلت ما شاء الله انت مشتركه ليه والله هذا حصل قلت لسمه يا وعظم؟ نعم هيعينوني وبعض هي يعني يعني ايه يعني ميكرو واس طب في الحكومه ربنا خليلك وبرك الله لك، اللهم استغفر، اللهم استغفر، اللهم سلمنا وعافنا وحفظنا ورزقنا وإياكم الصدق والإخلاص والعمل بما يقول وما يسمع، والله ما شهيدا لنا لا علينا، اللهم إني يبى أن الله زوجي يقول ويعلمهم الكتاب وده المنهج الشرعي. مش عايز أقول كلمة السلف يا الناس لو من دولة كلمة السلف منهج أهل السنة منهج أهل الحديث منهج أهل الحق منهج السلف الصالح وهو الاعتماد القرآن والسنة الدليل من أين نستقيه على أي شيء نعتمد على الكتاب والحكمة الكتاب القرآن الحكمة السنة كيف؟ بالطريقة التي ربى بها النبي صلى الله عليه وسلم صحابته وعلمهم وذكاهم وقرأ عليهم هذه هي الطريقة يعني عشان كده احنا بنقول الكرآن والسنة بفهم سلف الأم جادعة الكرآن والسنة بفهم سلف الأم كما ربى النبي صلى الله عليه وسلم أمتهم وإن كانوا من قبل في ظل المبين ينبغي أن نستشعر هذه المنة هذه منا وأنا أسأل أي واحدة مننا كلنا دلوقتي على الغرفة بسم الله ما شاء الله كلنا مسلمات أظن عنجد مسلمات ما شاء الله كنت بعد دفعتي لتكوني مسلمة ولا حاجة بالله العزوجل معرضنا ولدي أمي خدت الإسلام لأن أبويا أمي مسلمين ما تعبنا كم تعبه دلال كم تعبه مصطف كم تعبه أسماء كم تعبه خباب؟ كم تعبه الصحابة لأجل الإسلام مش الصحابة وبس لا كان تعب المسلمين المج... المسلمون الجدد الآن يعني أي إنسان بيأتي من ملة أخوة يدخل في الإسلام بيشوف الويلات عبل ما يحصل الإسلام ويبقى فيه بيطلع عينه وكل أنواع الاضطراضات المادية والشيسية و... و... والظاهرة والباطنة والعمل والسحر حدثتها جدا ومع ذلك يبقى المسلم الذي باشر بقلبه حلوة الإسلام وراء الحق في الإثابة صابر احنا ما اللهم لك الحمد يا ربي لك الحمد كما ينبغي الجلال وجهك والعظيم سلطانك اللهم كما رزقتنا الإسلام من غير أن نسألك فلا تسبه منا ونحن نسألك اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وحقنا بصالحين غير خزايا مسلمين. اللهم أمين يا رب العالم نشكر الله عز على نشكر الله على هذه النعمة. يبقى المقدمة تاني إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسوء أعمالنا ونعوذ إن الحمد لله نحمده أنا للأسف الحظ عندي عندي ونستهدي هذه بتطلعني فأنا أقرأها تاني هو إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسوء أعمالنا يهديه الله فلا مهلهله وما يضل فلا هدي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل, سبحان... القائل سبحانه هو الذي بعث في الاميين رسوله رسولا منهم يثلوهم آياته ويذكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل في ضلال مبين واشهد ان محمد عبده ورسوله الذين تم الله على عباده ببعثته فقال لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل في ضلال مبين اما بعد هذه المقدمه فيها ثناء على الله عز وجل فيها تقدير للاستعانه بالله عز وجل فيها ثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث ان الانسان يبقى ممتن لهذه المنه أما بعد خلاص قدمنا هذه المقدمة ندخل في رب الموضوع فإن الله تعالى أرسل رسوله محمد صلى المقدمة خدت وقت أطول لأنه اللي جاي ده مش ناخد في الوقت الطويل ده ليه المقدمة خدت وقت أطول لأنها لفظ حديثي والحقيقة أنا أحب في معاملة النصوص سواء من القرآن أو السنة بشيء من الإسهاب ليه؟ لأن أحبت دايما أوصر رسالة للأخت اللي بتسمع أن النص ليس كغيره من الأقوال النص ليس كغيره من الأقوال أنت ممكن تقرأي كلام أي حد يعني ممكن تقرأ أحيانا تقرأي كلام الكاتب تلاقي خمس ست سطور لو شلتيهم رمتيهم مش عفرة حاجة في المعنى وأحيانا مقاطع لو شلتيها رمتيها مش عفرة حاجة في المعنى إنما النص حاجة تانية أنت قرأي آية الحرف في الآية بيفرق. التقديم والتأخير في الآية بيفرق. اللابز منتع شيء غيره في الآية بيفرق. وكذلك في الحديث النبس أسلم يقول كلمة في الحديث من فاش تخطي مكانها غيرها مفيش هيبقة أحلى منها في مكانها هي أحسن كلمة موثقة موثقة موثقة فأنا دايما أحب لي وقت شوية مع النصوص علشان بنا يرزقنا عليكم هذا التق اللي هو تربية النفس على إجلال النص أنا أحب أرب نفسي وأتواصل مع أخواتي بإجلال النص إن أنا لما مر على نص أحس إن أنا حيث أدور عايز أفتش بالتأكيد في درر نفسي ربنا يفتحني وقابل, الدرر. وقابل الجماليات لأنه كثير من الناس عندما تمر على النص كأنها تقرأ وراء في جورنال في خبر في جريدة هذا خطأ فادح ويعاقبه بحرمان الوقوف على اللطائف ولبالك لأن هذا الفهم هذا الإدراك هذا الفتح إنما هو عطية من الله عز وجل فأنت لما تتعلم أنك تجل النص يستخدم الله عز وجل لك هذا الإجلال الشاهد طولنا نحن في المقدمة لأنها ذا ملتعدة اسمها خطبة الحاجة وهي نص كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله بين يد الخطبة لكن الألسين اللي هو أدخلهم هذه إدخالهم من الكاتب لزيادة الفائدة التي أرادها في إثبات السناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى أرسل رسوله محمدا بالهدى وديني الحق ندخل بقى في المقدمة اللي هي السلسة كلام الشيخ بقى نفسه سهل بقى أرسل رسوله بالهدى ودي. أهم شيء أقول يعني كلمة تانية لكن بقولته لمجات إنه يعني ممكن ننقاه ونمر عليه. أرسل رسوله محمدا بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ومن الظلال المبين إلى الهدى التام الذي به انشراح الصورور وطمأنينة القلوب فإن الهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح وعلى هذين الركبين العظيمين تقوم الحياة الطيبة. هذه مهمة النبي صلى الله عليه وسلم إخراج الناس من الضلالة إلى الهداية بإيه؟ بالعلم النافع والعمل الصالح الذي علمهم إياه النبي صلى الله عليه وسلم وإحنا أكدنا على أن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم هي الدلة وليس الإجبار ولا الإزاء وقد ضمن الله تعالى في كتابه العزيز كافة ما يحتاج إليه العباد في عقائدهم وعباداتهم ومعاملتهم وأخلاقهم وجاءت السنة المطهارة تبيانا لما أجمل وتفسيرا لما أبهم وتفصيلا لما عمم كما قال صلى الله عليه وسلم ألا إني أتيت الكتاب ومثله مع وأبدأ هو, هو بيقول إنه النبي صلى الله عليه وسلم لما ربنا منى عليه بالقرآن أيضا من عليه به السنة لأن الشرح المبينة والمرضحة للقرآن وزيك نبي صلى الله عليه يقول ألا إني أتيت الكتاب ومثله معه مثله اللي, اللي هو السنة المبينة والذي يقول السنة المطهرة جاءت بيانا لما أجمل في أشياء في القرآن اتقالت كده مين الأجمل يعني جمع هذا المجملة يعني مجموعة مين اللي يبينها ويوضحها في السنة يعني مثلا أنا أقول أقول يعني أقيم الصلاة تيجي السنة تقولي أقيم الصلاة من أول الأذان والإقامة والمواقيت وكيفية الصلاة وشروط الصلاة أركان الصلاة وسنة الصلاة ومستحبات الصلاة ونواقبها وما. تيجي تقول لي كون السلام عليكم تسمعون مش عارف ربنا جل جل. طالب الحمد لله رب العالمين. طيب مشكور. الحمد لله إنه لقد طيب. أنا عارف إن نحنا إنه هنا المعد ينتهي الساعة سبعة مش كذا. فان شاء الله نحاول خلصه وإن شاء الله بإذن الله تعالى. دي الأخت قالت إلينا الساعة سبعة. لو هي موجودة تقول لنا. لو أي حد مسكت يقول لنا آخر يمشي مش الساعة سبعة برضو. يقول والعقيدة الإسلامية عماد هذا الدين وقاعدته وسر قوته وظهوره على الدين كله لما تضمنه من الخفائص الفريدة هذه العقيدة هي بفضل الله جل فيها خفائص ليست في غيرها وهي أساس المغيرة بين الكفر والإيمان يعني لو اتنين فصلوا وواحد يعتقد أن لا إله إلا الله وواحد يعتقد أن الله مع أولاه آخر لن تنفع الآخر صلاته إنما تنفع المسلم صلاته نعم مش تنفع أصل المهمة وأصل الأمر الذي عليه المعتمد هو تحرير المعتقد ولذلك إحنا بقعنا بي يقول أنه الهام يقول تتضمن العقيدة الإسلامية غصائي السريدة أولا التوحيد لله عز وجل بالعبادة وللنبي بالاتباع نحن أمة مأمور بتوحيد الله عز وجل فلا نعتقد إلا في رب واحد نؤمن به والله عز وجل ولا نتبع معصوما إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي واحد ثاني يرد منه يرد عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحد هذا اليوم يعني يقول أن مع التوحيد لزوم الاتباع كما أن التوحيد لازم فالاتباع لازم يعني يقول لدي فيم أحد يقول لي أنا موحد بالله عز وجل لكن زي من الصفية يقول الطريك أول الله عز وجل بعدد البشر وأنفاس البشر وكل واحد يصير إلى الله عز وجل بالطريق اللي يجب نفسه فيه لا لا لا لا لا طريق إلى الله عز وجل لا يكون إلا عبر المضي خلف النبي ما فيش غير كده يا يطنبي خلف النبي يا تشوف لك بأحد أسكد هلك وبلال به فطريق التوشيد إلى الله عز وجل اتخاذ الله عز وجل إلها يعبد و النبي صلى الله عليه وسلم كرسول وحيد نتبعه ونحن أمة مأمورة اتباعه صلى الله عليه وسلم 2 ودي شفه مهمه جدا يعني احنا هنحاول نقول بسرعه وخلاص التوثيق يعني ايه أننا لا نضيف ولا نخترع ولا نأتي بشيء من بنات افكارنا فنحن متوقفين على ما جاء به النص اللي يجي في القرآن نقبله واللي يجي في السنة نقبله غير كده ما دعوة العقيدة مفيش فيها اي حاجة يقولي اصانى رأيي كده ما الرأيك انت في الموضوع العقيدة الاصل فيه التوقف توقف يعني انت تقولش حاجة الا بالدليل معك دليل قول معكش دليل او شكرت في اي مسألة من مسائل الاعتقاد الناس تقوليك انا اعتقد كذا تعتقد دنان عليه ما عرفش بس قلبي قالي قلبي. قلبي كنتي ولا قلبها ولا قلب اللي جنب منها ولا مررتك ولا كبدتك ولا انا عارف انه اللي بيقول بالضبط قلبي ايه بتاع ايه والصوفي يقول لي حدثني قلبي عن ربي لا مش عن ربي لابد ان يكون حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد متصل من غير شذوذ ولا عله يروي العدد الضابط عن نسله منتهى عشان يبقى حديث صحيح بقى وناخده ونبسط التوقيف ربانية في المصدر لا يتجاوز فيها القرآن والحديث ولا تستمد العقيدة لا من رأي ولا من قياس ولا من هوى ولا من ملام ولا من قول مثلا شيخ طريقة ولا من قول مش عارف أي حد لا يقبل من أي حد إلا ما اعتمد على الكتاب السؤال ثالثا موافقة الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها قبل أن تجداله الشياطين وذلك تجد الإنسان عشان يفهم العقيدة الإسلامية تجد فيها رياحية وسلاسة ولا إشكال فيها بينما لما تجد وهنقبلنا دلوقتي ونشرح في العقائد إن شاء الله مش دلوقتي في الأيام القادمة يعني. وإحنا مشوا في الأقايد تجدي أصحاب ال ال ال ال مثلًا العقدية أو الخلل العقلي عشان تفهمي كدائمًا ماشرح عقيدة ودي على قولتي فكنت لما أشرح عقيدة أول ماجي أشرح فكرة من الأفكار اللي يعتمد عليها أي بدعة عقدية تلاخو تقولي مش فهمين يعني ايه مش فهمين يا جماعة هم ازاي بيقولوا كده فكنت انا ارد برد في علومك وانتوا متوقعين ان انتوا تفهموا الغلط؟, الغلط الغلط غلط فاشكاليته ذاتية كلامهم غلط اصوأ ازاي انت لو عندك فترة سوية لسه الحمد لله ايه ازاي يعني بيقولوا كده ده كلام غلط خلص جدا ده دي علامة على انك ممتازة وانك لسه على فترة ان انت بيش مقتنعة مش فهمة اللي بيقولوا فهمي بينما في العقيدة السليسة من كتاب والسنة الكل يفهمها. العرب البسيط يفهمها. الطفل الصغير يفهمها. العالم الكبير يفهمها. الكل يفهمها. فضل على لا تستضد مع الفطره فطرة الله التي فطر الناس عليها. كل كلها فضل على مستقيمة مع الفطره إنما كل كل العقائد الباطلة تستضد من وجه وإن فلدت من وجه اخر تستضد مع فطرة. رابعا مش بس موثقة للطه لا كمان موثقة للعقل الصريح السامي من الشبوات والشهوات. يعني فضل الله جل حتى العقل لا تتعارض معه ولا تتخبط معه ولا تصدم معه إنما هي تقع وضع العقل في محله أنه له حيز من الفهم والإدراك وهناك فوق ما فوق طاقته. فما كان في حيزه استعمله فيه وما كان فوق طاقته توقف فيه من الدليل والنص والستكل. لكن هل تصبن بالعقل لا أبدا ما تصبن بالعقل وهذا إحنا قلنا بالكذا لا يتعارض نص صريح مع مع عقل صريح ما ما بيتعرضش أبدا طبعا أنا هقوله بسرعة بقى عشان نخلص في الت الحتة دي بحث إن إحنا نبقى قطعناها خامسا يعني قد يتكرر مانا الكلام بسرعة وسرعة ذا كده إن شاء الله خامسا الشمول من هذه العقيدة أنها شاملة. فلا أدعو جانبا من جوانب الكون والحياة والإنسان إلا بيانات. إحنا في العقيدة عارفين, عارفين كل حاجة فضل العارفين ملاك عارفين الجن عارفين الدار الأخيرة عارفين القبور عارفين الجن. عارفين النار عارفين كل حاجة فضل الأزوجة العارفين عن ربنا عارفين عن نبينا. ففضل في دراع. عارفين كيف نعبده عارفين كيف نتقرب إليه عارفين مراده منا عارفين ما نهانا عنه ما فيش جهلة ما فيش ما فيش غيبوبة ما لا, لا لا في بصيرة. في هداية في نور في فرقان كل هذا بيجي تفضل العز وجل من هذا الدين اللهم عليك الحمد سادسا التشابه فيصدق بعضها بعضا فلا تناقض ولا تفوت في مفرداتها لدي حتة هنا حلم مهم جدا لانك بتلاقيش آية بتضرب آي ولا حديث صحيح بيضرب آي ولا حديث صحيح بيضرب حديث صحيح أبدا بل بالعكس حتى المسائل التي ظاهرها التعارض أن تتسمعي الآية عكس الآية التانية هي إنما هي القباس من فهمنا نحن. إنما لما نرجع إلى فهم العلماء الذين رباهم من الله صلى الله عليه وسلم الفهم الرباني الذي تعلمه الصحر وعلموه لمن يليهم تجدي لا إشكال لا إشكال مش بس في القرآن وفي السنة كمان في السنة كمان تيجي تي تي تي تي تي تي تي تسمع الحديث والحديث الثاني تهلك إن الحديث ده عكس الحديث ده اثبت كلام بعكس بعضه لما تبحثي وتجد الحديثين صحيحين تجعل فهم العلماء كيف يجمعون بين الحديث ودي في علم الأصب نشرحها مراتب الجمع بين الأدلة التي ظاهرها التعارض ونشرحها المرتبة الأولى الثانية الثالثة الرابعة مراتب للجمع بين الأدلة التي ظاهرها التعارض والفقه والجلال والعظمة وهذا من أعلى العلوم زي ما العلماء يسمونه علم الجهابزة الجمع بين مظاهر التعارض دي الإشكال بتشكل بين النصولي, النصوص المتعارضة المتعارضه الظاهره ده علم بقى الاكبار ال, ال, الاكبار بقى اللي ماشي وكاني تسمعي بقى تي تي تقولي الله الله تسمعي مسألة من دول احسلك حالة انتشاء كده الله يا السلام تبصصي كده بقى إن الله ده مشيت بقى شعور شعور رايق جدا بصراحه يبقى الحمد لله لوجود تضارب لوجود تضارب فيش ايه بتقول عكس الحديث ولا حديث بتقول عكس الايه كلهم ليه كلهم من نشكات واحده القران كلام الله والحديث وحي من الله للرسول لا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فكلهم من مصدر واحد صحيح والحمد لله رب العالمين سارعا وبه نختم ان شاء الله باذن الله تعالى الوسطيه أن هذا الدين هو الدين الوسط فهو ميزان الاعتدال بين الإفراط والتفريط بين مختلف المقالة وأنني كلمة دايما أرددها ومع اسمحوا لي أرددها عليكم هنا أن الوسطية ليست شيئا نحن نضيفه إلى الإسلام بل هو وصف لازم في الإسلام الوسطية ليست صفة نحن ندخله على الإسلام وليست اختيار نحن ندخله على الإسلام إنما هي وصف لازم في الإسلام يعني إيه؟ الناس بتهيلها الوسطية دي إنه يبقى فيه قول وقول ونعمل وسط في النص لا إحنا بنقول الإسلام هو الوسطية يبقى أنت تعمل الإسلام لأنه الوسط أنا بقول دي ليه لأنه أحيانا ما بنقشر فيه الطرف الثاني تقول لنا ان الاسلام ده فيه شويه تشدد انا دايما اضرب المثال ده في التنكيت يعني اقول مثلا ايه تطلع الشيخة توتو وشيخه شوشو دي الاسماء اللي انا بضربها من عندي دايما لل... يعني في التعريض او كده واحده تقولك يعني ايه المانع انه الست تبقى لابسه حشمة وحاطه مكياج خفيف وحتى مي مي مثلا لبسة بنتلون واسع مش بنتلون في دفاد وعلي بادي واسع وعليه يعني م مش اسمها واسع وكمل توسط ما يبقاش وتطرفين أول درجة ان الستي تمشي على البلاجات ولا متشددين أول درجة انهم ما من, من سفر رفع يعني ده, التوسط ده الوسطية هي كده بتعمل اللي هي قلته ده ليس من الاسلام طب نرجع الى نشوف نشوف ان يقل ولا يدين زينتهن وكل الناس يدينون الا منها ولا من الخمر على جيوبهم ولا يدين زينتهن الوصف, الوصف دا بالنسبه لها كان يشدد لكن هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو التسخى الرسخى ده هو الطرف الثاني في بقى الطرف الثاني ده كان بيؤدها أصلا وان كنت المهت عاورة بيموتها مش عايزة مش يفتاش ممكن انت مشوفتوس بس موجود مش لازم تشوفي الطرفين انما يكفيكي انتار لإسلام لطار الوسطي هقولها ثاني يكفينا ان نرى الإسلام لنرى الوسط مش لازم نقعد ندور تين الوسطية اللي هنا بقى طب قوليلي فين الأطراف ومعك الدليل من القرآن والسنة يبقى أن إنسان وسطي لأني هذه هي الأمة الوسط ربنا مطنا عليها كذا ها كذلكم أمة وسطى لتكونوا شهداء على الناس فنحن أمة الوسط في كل في كل التشريعات إحنا اتجنا الوسط طرّق ولا تفريط لا تشدد وجفاه ولا ترك ولا جو انا مش لكم المثال اللي انا بعمله في المجد المفترة واخد النص الثاني والكلام من ده لان اعرف طبعا اشيكوه لكن انا بقولكو اذا لم تر الوسط لكنك تعلمين انك على الاسلام فالاسلام هو دين الوسط هي الوسطين يعني نضرب مثال مثل قول المسلمين في عيسى اليهود يقول انه ابن كذا وكذا وامه كانت كذا وكذا وفعلت كذا وكذا والنصارى بيقولوا ابن ده مش ابن ده ابن اله ده اله ده تقصيده ده اللي مش عارفة الاله المجسد فينا احنا كمسلمين لا بنقول لا دول ولا بنقول لا دول ده بنقول عبد الله ورسوله هل هي وسطيه الدين وعلى هذا تقوصي طب انا ما اعرفش قول اليهود انا مثلا ماليش علاقه اليهود ولا عرف قولهم او ما قابلتش قول النصار ما اعرفش يبقى مشان اللي في الوسطي مجرد ما التزمت بالنص والتزمت بالدليل هذه هي الوسطي يبقى الخلاصة الإسلام يساوي الوسطي لأنه كان في برنامج زمان واحد من المذيعين بيعملوا يتكلم عن الوسطي وكان كل مسمعه دليل الضغط صراحة لأنه هو يريد أن يحدث وسطيه يعني هو يجب يجيب القراء وبعدين يعرضها على العصر ويعمل بقى هو وسطية بين العصر وبين الأراء الشرعي ايه الكلام المنخول ينا نحن لا نحدث الوسطية الوسطية وصف لازم للدين. مش احنا اللي بنقلف مدام اسلام يبقى وسطي مدام يعني مثلا النحية وسطية طبعا النقاط وسطية وسطية مثلا الحج العمرة الصدقات الصلاة صلاة الخمس فرود وسطية مدفعش واحد يقول لي التفصيل بس ماما تسيبيهاش بالكليه تصلي الخمسه كلهم لا صلي اثنين بس لا هي الوسطية هي الخمسه فهمتي حتى جدا بالنسبة لي لان في زمان يعني الإسلام الوسط هو يدون اسلام غير إسلام، اسلام هم اللي مقنفينه. هم, اللي هم اللي جايبينه من عندهم الإسلام الوسط الجميل هو الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم الإسلام الوسط الجميل هو قال الله قال رسول الله كده نوصلت وصلت إلى الساعة 7 ونشأقدر أزود عن كده عشان ألتزم بالمعادة أنا أحب ألتزم يعني ربنا أشترنا وياكم جميع المسلمين هنكتفي بهذا القدر والمرة داية إن شاء الله نكون أتمنى من الله عز وجل أن نكون استفدتوا حاجة ونتكون تكون إن شاء الله بداية مفتقة وتكون مشجعة لكم علشان لإذن الله نتابع عندي مغيب يا دكتور حاضر ما أنا قلت واجب صح ولا إيه وحد يقول شطر بقى يكتب الأبه اللي أنا قلت. ب... ايوه أيوة عليكي. الاسم ايه أنا يا رب يعني إيه؟ أنا يا رب الاسم كده أنا يا رب انا يا رب انا يا رب وأمك. الواجب معيشة اسم الله الرحمن الرحيم في طلب التزكيه من الله عز وجل وطلب التطهير بأي حاجة بقى ركعتين في ليل ركعتين ضواح ركعتين سنة وتشوفس تبكي الله عز وجل وعايشي عوذك لرحمة الله عز وجل وتشوفك لها ورغبتك في تحصيها أنا طبعا مش هدعي أن أنا شرحت صفة الرحمة لا أنا ما قلتش أي حاجة بس أنا عايزكي بس تحاولي أنت تعايشيها بعوذك وافتقارك لرحمة الله عز وجل. وربنا يسر بعد كذا لو وفقنا أي درس من دروس الأسماء وصفتنا بنقول من أهم أسباب وسائل استجلاب الرحمة الذل كان واحد من السلف يقول قدمت على الله من شتى الأبواب ووجدتها ملئة إلا باب الزل الزل ده أنك تسجدي وتحسي القهرة يعني لأنه في ناس بتسجد وبعدين هي بتسجد ضمرها يقول لها ما شاء الله عليكي ما شاء الله انتي سجدة وكل الناس نيمة ما شاء الله عليكي لا لا لا لا لا, لا. أنا عايز أزوج يا رب أنا خلبان أنا ضعيف أنا مسكين أنا فقير هذا معاني الافتقار والزول لله عز وجل. كان واحد من الثلاث إذا لقي واحدا أكبر منه سنا قال أكثر مني طاعة وإذا لقي رجلا أصغر منه سنا قال أقل مني معصية قال هو الله ما أردت إلا تكبر نفسه من على إنك تزدري نفسك بعو خلاص لأنه يريد أن يتزلل لله <هو> ازاي نجمع بين الدنيا والدين يا دكتور ما هو وانتي بتخلص الدرس وقت قوم تخشي المطبخ وصبخي وكده <هو> نسدد ونقارب نستعين بالله عز وجل احنا قلنا الله مستعين أنا بس لازم أحط إن الدنيا في دماغي وسيلة ومطية أقطعها على قدر عواجي منها وأن تكون الآخرة غاية وهدف وأعطيها على قدر رغبتي في البقاء فيها في الجنة لله فيعني نحط دي ودي في دماغنا وأنا قنعت إن يعني الإنسان إذا استعان بالله عز وجل وكان له إرادة صادقة وعمل ثابت ولو قليل يشوق أن يصل إن شاء إزني الله, الله تعالى الأسئلة اللي هي كبيرة العظمة حبيت أنا.. <تأكلم> مش هترفع <أه>, لي.. فترة تحاور. فترة التحاور يعني أرد على الأسئلة وكده يعني ماشي من معاك هو انت تسوقوا ما عارش هي يخلصوا إمتى؟ هي.. يا المسجد مشتة؟ ولا معانا.. أنا مش شايفة أسئلة بكتو ما موجودة. اخلص انت يا مامة المسجد مش موجودة بيني لو حد من اللي هم المسئولات يقولي عشان بس انا مش بيساحش يكون حد وراي او وكلمين اخرنا سبعة طيب ما انا سبعة انا في محمد الشربيني مني دورة؟ راخني احمدي امام <الإيمان> شيخ احمدي <تير> انا اصلا والله مفتحي ان انا بقول في ميعاد الشيخ محمد الشربيني وهو ما شاء الله اللهم بارك من اصابع المشايخ حتى لا اعرف انا اول ما فتحته ولقيته شغال قلت يا ربي طب انا اقول والرجل و... و... الفاضل ده بيتكلم ازاي لا اعرف احمد سيف قطاع عرفان طيب خلاص الله المستعان طيب اما الوها يجي اغلو فا بيقول احمد سيف اقول هنا قال لا هو انت عندك خيار وفقوسه اللي اه طب الشيخ محمد الشربيني كان شغال وانا بقول بره ودلوقتي احمد سيف شغال وانا بقول بره طب اين الفرق بقى لمواخذة؟ ويعني انا اقول في معادة احمد الشيخ محمد الشربيني ومقشة معادة احمد سيف؟ طيب خلاص غرفة الاخواتنا احنا شغالين مع نفسنا اهو؟ طيب ماشي تقول أحركتوني والله حركتني الشيخ محمد الشربيني لأنه رجل مصابج وأنا أجيل له جدا. ربنا يسترنا جميع المسلمين خلاص ماشي ماشي ماشي ماشي في ربنا يرزقنا لكم السلام أيوة أيوة في أمتي استعد ربنا يرزقنا لكم السلام أولا أنا خلصت صل الله على بهذا عشان ترفت الحوض وأردكم بسلامة والصلاة على عز وجل, عز وجل الدرس بيتعدي بحمد. أشهد الله لأنت أستغفرك أتوب إليك وكذلكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلام عشان نقطع الجدل ونبقى المرة القادمة أي واحدة عندها سؤال تأقله وقام على الشيء المرة القادمة وانا معكم إن شاء الله السلام عليكم مع السلام